خ ب ي ر خ ب ي ر ي خ ب ي ر ي

「あんたはみ出したき」

ما في د و د ي يا و خ ر ا ي يا رسول الله يقل بيدي

اله يمن ا الرحمن ف أ ف ض ل ه مع ن الجاني ا وانت له إ ص م ه من أ ع ظ م الناس

いい。<音楽><音楽>

لا ت م ا دعا س و لي محتاج لمثل اجل ينتهي حتى الى الابد ينبعي

y o h

Mati dari musuh tempuran segala hajat kabul, segala hajat kabul, saya kehajat kabul. Tetapi dari surga diwarah hazam, tempu yang surga diwarah hazam, tempu ya Allah di dalam surga tiada orang yang selamat. Al Asal Zul.

صل وسلم وبارك عليه وعلى اله

どのだ

「あなたがいっぱいになったら」

شهر رسول الله واتجليت لقلبي يا حبيب الله

قد تجليت وقد ظهرت وقد ملات قلبي يا آه

وتجليت في روحي وفي جسدي يا وجودي مسفرا

دون ق ن ا

my body